مدينة حزينة مشتاقة فرحة يحلق به الفرح يكاد يطير من السعادة وهو يمتطي ناقة نبيه العضباء ولما لاحت لزيد النخيل المدينة خفق قلبه وهو يستعد لإلقاء البشريات وجرف القلوب المتلهفة لأخبار الأحبة لكن بيتا من بيوت المدينة قد جل له الحزن فقد خلى من زهرته وسر سعادته بيت تحن جدرانه إلى تلك التي ماتت في زهرة شبابها ها هو حبيبها عثمان بن عفان بين القبور يواري زوجة الحبيبة ويبكي ويبكي معه أسامة بن زيد ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت في أيام نصر الله ماتت قبل أن يبشرها أو يعلم عنها أو تعلم عنه ماتت فبكت أم كلثوم وبكت فاطمة وبكت المدينة عاد عثمان من عند قبر حبيبته ورفيقته في مكة وفي الغربة في الحبشة في الهجرتين قضت نحبها دون أن تأخذ من الدنيا شيئا فتضحياتها لله وحده لا من أجل مال أو حطام عاد عثمان هائما بذكرياتها لكن وقع أخفى في العضباء أي قضى وصياح زيد شفى بعض جراحه توقف عثمان وأسامه فإذا الصوت يملأ السماء يزين الطرقات يفتح الأبواب يفتحها فتتدفق الجموع نحوه وتمتلئ الطرقات بالرجال والنساء والأطفال فيمر أحدهم بأسامة الحزين وهو يشير إلى صاحب الناقة ويقول ذاك أبوك فيسعى أسامة لا يدري ما يقول أيعزيه برقيه أم يسأله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لكن صوت أبيه أحال الساحة صمتا مطبقا وأذان مصغية وقلوبا ترتجف ثم إلى انفجار هائل من التكبير والفرح يقول أسامة سمعت الهيعة فخرجت فإذا أبي قد جاء بالبشارة على العذباء ناقة رسول الله فوالله ما صدقت فجئت وهو واقف للناس يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ونبيه ومنبه وأمية بن خلف أسامة لا يزال مذهولا غير مصدق يصيح بأبيه يا أبت أحق هذا قال نعم والله يا بني انفجر المكان تكبيرا وتهليلا وشكرا للجبار على هذا النصر وازداد شوقهم إلى نبيهم أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فيمسك الآن بزمام ناقته والصحابة على رواحلهم الجديدة ينتظرون إذنه بالتحرك لكنه يمشي باتجاه غير اتجاه طريق المدينة يمشي حتى وصل إلى البئر ووقف عند حافتها ثم نظر إليها وإلى قبور الوثنيين حولها وصاح بكلمات مخيفة تخلع القلوب يا أبا جهل ابن هشام يا أمية ابن خلف يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة